يا لا قومي من نفوسي أنا قد درب السيفالي رواجت للموت سرا بين أحراش الظالالي بين أحراش الظالالي يا لا قومي من نفوسي أنا قد درب السيفالي رواجت وجدت للموت سرا بين أحراش الضلال بين احراج الضلال وسقد سمناقي عطافت كان بالرجال جيلونا أضحى اسيرا لوحوش لا تبالي كم تعاق من حاشيش كم تعاطى من حاشيش ولي إفيون توصى يا لا قومي من نفوس حانا قد درب السفاد رواجت للموت سرا بين أحراش الظلال بين احراش الظلال وحبوب قد حوالتهم قلبي غالي حقا المرض لا شم من مساحيق الزوالي من مساحيق الزوالي يا انا قومي بنو أنا قد درت السيفاني روجت للموت سرا بين أحراش الظلال بين احراش الظلال قالها الملعون يوما وبحق و قدروهم أفسدوهم كي يعيشوا في ضلالي أين أهل الدين حقا أين أهل ديني حطب أين أخلاق الرجال يا لقومي النفوس أنا قد درب السيفالي بواجهت للموت سرا بين أحراش الظلال بين احراش الظلال كيف يرضى هنا عقل زينا حقا بالكمال كم رأينا من صورف هن فينا كالمحالي قد رأينا راي هولى هاتيك الفعال مات بعض الناس منها حاله في شر حالي والذي قد عاش منهم في عمايات المآل ضيع الأهلا وولى مهديرا عرض العيالي <تصفيق> إنا درب الخير نور أبا في دنيا الجلال يا سان المشتاق أقبل وسلوك الدرب المثالي وسلوك الدرب المثالي يا لقومي من فوسي أنا قد درب السيفالي رواجت للموت الموت سر فينا أحرار ضالين فينا وسلوك الدرب المثالي وسلوك الدرب المثالي وسلوك الدرب المثالي وسلوك الدرب المثالي وسلوك الدرب المثالي وسلوك الدرب المثالي وسلوك الدرب المثالي